وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم الحديث الخامس وثلاثون حديث كصدني يا شنعي عن أبي هريرة أبي هريرة أن يكوّر مسلم رضي الله عنه قال أبو هريرة وحويري قال رسول الله رسول كلاه وحويري صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا هيتحاسد مننا ولا تناكشوا هيس فل سنينه ولا تباغضوا هيسكو ارونينه ولا تدابروا ببر هيسكو جيل ولا يبيعوا سان غانن بعضكم قبلكم على بيع بعض قبلكم كله بيس وكونوا اهابا عباد الله يا عباد الله اضمموا الىهيو إخوانا ولا نقضه المسلم قفك مسلمك اقول مسلم, مسلم يقفك كلو مسلمك وولالكيس الله يظلمهما الظلميه ولا يخذره من الظوتيه ولا يخذبه بأنه مشاهه ولا يحقره من الليده التقوى اللي كعبسده هاهنا وها الكام ويشير نبي روحه إشاريه إلى سطر اللبتيسة ثلاثة مرار صدح مح ثلاثة مرار صدح مح بحسب مرين قفك وحا أغفلا من الشر بلا يوحا أغفلا أن يحقر إلو الليده أخاه ولا الكيس المسلماء مسلمك ولا الكيس مسلمك إنه الليدو أيها أغفلا كل مرئين قفك استوى مسلم أ. على المسلم ينقفك كله مسلمك حرام حرام يكط حرام أي يكط دمه دي جيس كحران إنه ضادي وماله مالكيس إنه درق قاطة كحران أخي وارض شرفتيس انو خاديت با كخارانا تاغيير المنكر منكر كسيولنتيس مرتبويكيس سدخ نبي كدغه صلى الله عليه وسلم مرتبه باروحي هي جعتي لو شووريدو حدان تاس اودين 17 ايانا و اين اتعرفت كو شووريدو حدان عرب كا اودين 17 ايانا و اين قلبك كشووريدو قلبك مرك كشوورنتيس قف كتاي واجب كتاي قف اي كدعيه واجب كتاي سنمجو قلبك انو سوف توقع قلبك سلطاك ما لها إدعان الله أخي قلبك سلطاك ما لها مجهر تأذيك مهاني إلهي بحكم قلبك بس مركح قلبك إنا تخنب آته وآتش ألا تمنكر كانوا إنو بابدئوه ووهدات فرصته الشئ السوري ريسو قلبك إنتا سنكتش ألا تقف لوغو إدبارا مجهو سأسرته إذا ورحافت من رأيك بقفك قلبك كنب إدد منكر قردن إيمان كيس إيوه تقيتو سي إيمان كيس إيوه نغاتي وحن ربك الله إيمان بدايوتيو ودارك أضعف الإيمان قلبك سورينتا إيمانك أغو ضحيفا معنى هذا ما أهم ضدك المؤمنين طوحة أغو إيمان ضحيفا طفك قلبك سورينتا وحوة المنكة تكنيب عادا لكنك عانتا نفسي بتالي ماهو ساس ساس ما أهو وحيتاه هي معنى هذا مراتب تقيير المنكة منكركة بردلئ ديسة سو مرتبوين مالحة أو صدحة صدحة المرتبو كانت ضحيفا لكن قف كان إيمانكي سيدة كان إنه قويها بيعتر لكن أولاً إنه قاعدة يفسك في سوريا مركا واحد يا ربا الأضعفية لا تستلزم الدعفة إيمانكي سيدعيف ماهو معنى مثال خلقا واحد يقول أضاي ترى سيدة يشام يميد ترى بغول يشام مركا أقول سيدة شان فلان أصغر من فلان هبل هبل و كيري فصحنا انه كيري معنى هذا بوحده هذا الواو انو يبى و يري هينا ولا جيدنا لو رمتش هبل هبل و كيري صافو كدوي ما كان و ذلك اضعف الايمان معني هذا هو مراتب تصدقنا و بايفسن ويت او قفكه قلبك كان يعاون انت انا كيسوري كاين عرب كان كهدل كاين اي قفكه غانتك كيسوري ام افك كحل كره و ها ايمانك هوك ميتاي اسورتك شي اسوريه غانتو كشوي ام عرب تاسوي محلين ان waxaa kale to muhiim ah mas'aladda kala tuumada ay bararujiyaan oo hal ilm balkan oo kale oo waxay tahay shirku asghar kufr akbar iy kufrul asghar nifaqul asghar macnaheeda loola shirkiga yar oo majiro shirkiga yart yarkan iyo kuufiga yarka yinada waa ka way wa ka dambayay oo qamr habida waa ka dhalay oo سيديتني شانو مرة ما يريه واساسوك شركي أسفر كاملك شركي كأمو. شركي شركي يريه هي. ونقفك دين سبك ساري معنى هذا ما هو الدنبي سلام الحديث الخامس والثلاثون حديث كالصد يا شنائيا أنا أبي هريرة أبي هريرة أي مصري كوري رضي الله عنه قال أبي هريرة ويقوي قال رسول الله رسولك الله رسول الله عليه وسلم. لا تحاسد هايس حسن لا تحسدوا تحلوا لكي دعا فكيف قفتك اللي يحسي ويطبت المسلمينك كا. حسد كان فرأي اي نصر نقل الناي امام نووي شرح يساء أصغو أسنق ذلك السوء النقليي صدح ويحسد صدح دعوه حرام آآ صدح حديث كان كو حديث كان ما كان شغين لا ينر حدكم حطا يحب اليقين ما يحب الي نفسي حديث كان كو صدق ويه درو چقلاده هرتو حسد waxaa la yiraahdaa qofku inuu chqlaado iru chaalaba asaga horta in ka suushayey samaca ku soo wareegay wa ka shilli taa ki hooy. Haa xafis nimeedii san tuu asaguu duusan baray inuu ka qaadashay. Tan sabbiha waxa ay aheeb ma chaalana maadaan koofeen ka suushay حائل نمعض الى قيد في الله قيدو كو قن الى اي قيدت الى هي قيدي ام يقسموا رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشه في الحياه الدنيه قيدتي الله صمكو قرك هل ما بحسب مهر واحد على الاقوان والبرنامج قد كان قيراكو ارقت بعد قرقت علم او الله وبقي واحد قرقت مال او الله الله وشلها او سدان الله لا يحسد الا فيثمه وكني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق ما خير فوالله ليس ما جن الا لبا ما نه لبا بنان قف لهي علم سيين او الهي او فقيه او دت كو كاسار مال الله فيو حدن يا مال صدقين لا هذا والله ليس كره مركى حسد كو حرام لا تحاسد وهي حسد منا فص مسلمه حي ليسن الا ما هو هي الله ولا تناتشو هي السلسين ما تشتهوا في الليساب بين بينطا في الليساب بين بينطا ما في الليساب الصحراء بيع على السوق القلال اللي يا يري انا بقولي ميدكال اي بقولي صح اه وحوالو كره لكن بالليساب بين بين مح بين بين طفن السغو وحجرين ابيعدل عقو درا حرانو ادو وحجرمي طافو طوفا ينيت بريعدي لسه استاني مرغا يصير بقوله لا ياتي maxu qaliis ee walaal ma caddeyshay bawadeeca kafta kan oo balicada doonaya ku dhigay waxa uu balicada qaliye ha qab fa ka roday eka samid kanaad ama qaraabtiina ma sahiibtay isleedii xogaa balicada uu qabayo balicada wax xaran labadood waxa dhici karta si xad doona badlebay markuu hadduu balicada uu galantaa labaani kuula gadaa idii waxa xaran wax ولا تباقت هيسكو ارونين وها حرام أه. قف مسلم قف مسلم انو عرودو وها رابا دك مسلمين تقف كاستو كصور باخا قف كلا مسلم كانو كو فارخو سلامو شو ولا تدابرو دبا هيسكو جدينين هكل جيسنير اه هكل جيسنير وها لا ديديا قفكو هنا انو كريما ما ماتش الله اه الله وها وين ضي وها راه و الى وجهي كان تطني هدي السلام ميا wa haram wa ana fasa sabax malmood ka badan wa haram haday tahay xuduud masbana aduna sunnani haram waxa musalada ta ku fidinaysan gaabta laysla qabo ee ku fidinaysan on is erki karin qartoot qar qar badan uu jiraan oo in ay eheli yihiin oo qaraabo yihiin oo isku xaq leh yihiin darinay markaa haram waxa kala ku اصيروا وشغلوا صرايم من تيم يمتوح الفتاواه مثلتك السيد يلا باع ترى كل شيء واهول الىه ان هو دوانا ايو مودا وزي الشيء هل الله دغد البغض في الله ولي البغض في الله ولي وانا البغض للشيطان اه البغض للشيطان متخارن وي خارن وي ابن رجب الحب لناصنا شافوا الحكم قال كانوا صنا كبرارجي marka dad badaan ayagu ay tahay waxa ay wax u jecelaan adduunka dertii wax isku jecelabaan laakiin ilaahi dartiisa in la isku jecelado dadka waa dhibta sababtoo ah waa mil awfaq urul iimaan ilaahi dartiisa in la isku jecelado waa xargaha iimaanka xariga ugu adag weey xariga ugu adag magarad laakiin in badaan waxa weeyaan qulii sheikhul islam al taym rahimahullah marku ka hadlay tijirada in la kale hijrooda ay shar'a ka tahay oo qof ka bidcoolaha ee din adii su ay haqiiqna tahay قادوسيرس كيبدينين انو اغانيس باليما او كا ابصو انو فافيو او هوغا جوكسيدو او داتكنا وسان فيلمين او ادفيسكو فافا مركيم متدع عطف كاد باليس حقيقهنا ايضا اي وها ويين شرتيسا صدك كو فافينيا قوفكاس وا لاغي جيروودا وا شرك لكن دي اد ما هن هودا انو ريكو لحنبلي وها ويين وخوا كشكاناي قوف انطف وها ويين مسائل حقوق العفان اسغا قلقلووسم مسائلها بحثي دي tabu siinaa u baray la wasu ugaalaha inay xaq u yahay afaga garbi saxo kale marka soo danay leeyahay ala dirti subhana allah ala dirti idabo ka digabo wana luusay idabo ka digabo so meciid shar uu islaam timi ka dalalka واهم جلته سيدي على البطنه او عام حي وان مصلحه التي تمليه يمسدرك امام مصلحه البرنطه الا هجران واقياد وجدته للي وين اسغا انت لكن مثلا قف اهل اسمها اشغا بقياده ميشه كويا البدعه ميشان كو بدم فالبدعه ميشه كو بذاك هذا waa ku mصلahaa oo ka imaanay araguma dad ka dhaxma laakin intaad lahan wax dhicilay dad dadna cusumada daraasiido marka asoo kale taa hatta inta la hijiro laakin is aanu sunuhu kubraye ee qofkan marka laga hijiro oo qalay sareeyo ugu yaraan shartiisa oo sunta ku faafay keri waxa waajib ah in laga hijiro in ما <مت> Good <ilgili> في عليس ان لا تغينا واجب ولا تباقدها السعدونين ولا تتبادر دمده اسكوجيدينين او مركز عرفني سران هيكل تشينين ولا يبيعو سغدانين بعضكم قبلكين على بيع بعض قبلكم قبل بيع سنوام حي وحاويان قف برعاد او قف ين لا غبان او محل له جيده هل له كف ابرعاه في المسلم طف وككط كف كلا مسلم ابرعاه يخو له علاقه مشتركه ابرع على قاتاي كسلين و كلاو بيع امسوكاسي 12 دولار ويسي و انا اسقال كاسينا اور كلاو كسلين يوم بيع وحراش مقاوي ويخلي qof mushrimaba daree adii sa u gatay ina qofki ka gatay qalqaalido oo aad tiraahdo kalaabo si aad adigu ku qalacda u hesho xaraan wey sidaa sokore mysteerigana walan badee aad adigu baahan qofaa gatay horta marka aad tkii badee la hadlay leedahay war kalaabo lacag badan aan ku siinayo xaraan qof nusrimaba bii si yaan hata waxa la mid ah gorgortanka weey heshiye markay heshiyeen ماكا صال الله الله إذا كنت كل شي ده انتب ويرتوجي بيحولي أنا وحكم ترى حارمو تيهي شي ينكله بحايا لي وحي كاري ده قرنتاسو وإلا قدقي او آخ الله سنبعاض كانت بدأ ادي سيكاد اما الاد دي سيكاد عدى اللوات دع عدى بدأ او قدتي أدا كل شقي اللي غلط صون معايير إماما معاييرك ده هو شقي مركا إلهي اللي هو قدع ولا يبيعوا سнгаدان بعد كون دبلكين على بيع بعد وكونوا نقض الى الله يا عباد الله اضمر الى اهله واخوانه ولا للنقض المسلم قرك مسلمك اقل مسلمن قفك كالمسلمك وواللكي لا يظلمهم مظلميو ولا يخذلهم منهوچيو مظلميو منهوچيو مظلميو نفتي سمعنا مدرو مد حقوقي حق دركما قاطو قردي سنه كبحدكم ما حنت وما وقتنا ولا يخذل مرء أخيه خذلانك وخاليره دا قفك ولاالك اها او ديمات لوو حيو اوو غرغار كبته ان ادو غرغار ديده سا سالينا خذلان مثلا قف موسى ولاالك عشانك هو يسطا وير وخوصا هين لوو شيغا با موتش و تو و غال و بيد اولي با فاس ليه وانا اكتر انو سن وخاصه واين اك ما قلت وحا شيغيدا بلاي اه ايلهي تعبص شيغي وانا, وانا شيغيدا ما هني واين اك الى ربي و ندو غرجاقتك وحا انكو كيريدا كلمتا ابو لالكا بشعري بالريقان وجهي ناته لوقا ديفع ماذي حمداه عليه الصلاه عليه, عليه ما لوق الدفاعه ماركا حداان ييريني اكتي اكتاه abaa gudda iskii maraha la laad laba maraha iskala laadina ama laba nacam leeneyo ha faylada amma yaan ugu barik kaas daqaba lagala baxay malayaan adiga lagu raacsiin noojeeda waxa weyn fulay baxiilaha ee walaa yakdibu baa ma sheego qofka muslimka qofka muslimka walaa tisenu baa ma sheego baa in la isku sheegama qofkan ma yuu wax kale baa ma galak qowtay markay si ku dareen martuush meesha muslimiinta daawud AD Ali National ay ka dagan yihiin bay waashay ka tawallubi karta ah tusii meedhi ah talabaadno waa markaas waxa kaleeda war walaalka ana akay u kuxuma shuda in ay u kuxuma wuxuu jecel islaahin haddii waqta kuma kuma been yahay abowti wadiga tanagnixna hadhay laga haya sallallahu alayhi wasallam illa tu shaykar sulh ga bain fa fi kala tawta tanaha asaga doobina afka u kufi لكن اصلاحا وراء اما تريادو هورتا والله أدونا أدوه. هجي. هجي سكو سيددي. سكو سيددي. هو ما ااكو لا لكن مليستاجادو ارا اسكو سي دراي حاله جاجي وخا اداجي ديمار اسكو سي ديدي اسكو سي ديري ان تان سادخات واه وين زوجك يا زوجتيسه منك يا زوجتيسه قفقي قفكا كلا خوغا شيرا هذا ارينتان هو كتعيا خا بينك سوك دجيكا لكن قاعده الصومالكا او اه دومر كبين على kum pana walu lugu dhaqa xaran weey taas waana khiyaano iyo makk iyo ben diino makhab ben markasta lugu dhaqana wax ay keenayda in kalsoonidu ba dhigato madat maalin ka 72 isku sheegaya isku kalsoonana waa inay gaaraan labada qof hebil ben ii sheegmay hebil ay ben ii sheegmay wayna gaaraan laakin ben afri la tan saa fer isku kalsoonana waxa laga ku caayay markaas ilaahay gabadhii bay u sheegay laa wararintaa saasma ama sagu qosile gabadha qorti ku galay caawada arinta kuugu waatum ka soo deeyay ma isasma khalas ama beena la isku dhaqa oo la isku wada waxa weyn waxa dibna xirna ku dhaqmi ma وكتوني كليدي وحارن وي وحا صره اتقوا الله النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا وحالكان ويشير النبي باشار الى صدر لابسه ثلاثه مرات صدح مر صدح مر وحب كي سيشار الى اتقوا ها هنا اتقوا ها هنا مركات بالتقوى وبه قلبك غرسنا مع صبح حق ابن الهجاج ان صورهم حتى قلب الهجاج الا وين في الجسد مضغه اذا صلحت صلاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الكسد كله لكن مدعي كرطة التقودي هل كان إيجاج يتاحبناه يكون وفاس ما بيقول صلى الله عليه وسلم بحسب مرئن إلى ثلاث مرار أميشة كو قران ونسخد لكن محققة هو سواكم قول أن نسخد صحيح المسلم ثلاث مرات نفسها لكن نسخد خط يدا وكتاب كسو التحقيقية أي ثلاث مرار كو قران كما حدث عن سنة المسلم كو قران لاحف ثلاثة سوي وثلاث مرات تقول انكم لكن مرارا تقولوا صدق فضيله بحسب غئ قفوح اجوف من شر البلاء أن يحترئ الليد اقاه ولا الكسل المسلم ان المسلم قفكه طوق قف, قف مشمه ولا الكسل الليد دون بكره دوسن جيل شر وهيا قفكه انت صار شر وشرا كل المسلمين كفكتو مسلمه على المسلمين كفككلو مسلمك حرام حرامك يا مسلمو مسلمك كلوه كا حرام دم ديكي ساك حرامنا بابو والمالهم مالك ساك حرامنا ان قابه حق شرفتي ساك حرامنا ان وكشهبتو تواه مسلمه وري والله سبحانه وتعالى اللهم الله وسلم وبارك على النبي محمد